ونَقَدْ جَعَلَ فِي السَّمَايِ بُرُوجٍ وَزِينَنَّهَا لِلْنَاظِرِينَ وَحَفِظُنَّهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيبِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ فَأَتَبَعَهُ شِهَابًا مُبِينًّا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَالْقِينَاءِ فِيهَا رَوَاسِيْ وَأَمْرُ اَكَلَ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَزُومًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ لَدُنَّا نُزُلًا بِرَزْقٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا تموه وما أنتم له بقازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين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 اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ عَلَىٰ شَكْلٍ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا له سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين